الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يتولاهم بنصره وهو وليهم هو وهو الذي يكلأهم ويرعاهم ويحفظهم يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان من ظلمات الجهل إلى نور العلم والذين كثروا أولياؤهم الطاغوت الطاغوت الشيطان وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض فهو طاغوت هؤلاء يخرجونهم من النور إلى الظلمات من نور الإيمان من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر أولئك أصحاب النار الملازمون لها لأن الصحبة تقتضي ذلك باقون فيها البقاء السرمدي لا يخرجون منها أبدا هم فيها خالدون فهنا في هذه الآية الكريمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فهو ناصرهم ومعينهم بعضهم يقول متولي أموره محبهم لأن الولاية تأتي بمعنى المحبة لا يكلهم إلى غيره كما قال الحسن وليهم في هدايتهم يهديهم كل هذه المعاني صحيحة فكل معاني الولاية متحققة في ذلك من محبته ومن ومهونته وتأييده يخرجهم من الظلمات إلى النور يرد هنا سؤال معروف في هذا الشق والشق الذي بعده في فعل الطواغيت بأيضا أوليائهم وهو يخرجهم من الظلمات هذا بالنسبة للكافر فإن الله يخرجه من الظلمات ظلمات الكفر إلى نور الإيمان لكن من كان على الإيمان ولد على الإيمان يخرجهم من الظلمات من ظلمات الجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وعلمك ما لم تكن تعلم ووجدك ضال فهدى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وهكذا مثل الله عز وجل حال الإنسان في بعده عن الإيمان بالميت وفي امتلاء قلبه بالإيمان الحياة فأحييناه يخرجهم من الظلمات إلى النور نور الإيمان نور الطاعة نور الهدى نور العلم فهم في أنوار وقد مثل الله تبارك وتعالى هذا النور كما في آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره أي مثل هداه على قول الجمهور من المفسرين مثل نور هداه في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح وذكر هذه الأنوار المضاعفة التي هي نور الفطرة ونور العلم ونور الطاعة ونور الإيمان إلى غير ذلك من الأنوار نور على نور لنري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد وفي القراءة الأخرى دري في الهمز يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية حتى الشجره وصفها أنها في الوسط تصيبها الشمس من هنا وهنا في أول النهار في وسط النهار وفي آخر النهار فتتلألأ زيتها يكاد يضيء ولو لم تمسسه هنا نور على نور فهذا بالنسبة للسراج نور الزيت ونور المصباح ونور هذه الزجاجة التي كأنها كوكب دري ونور على القول بأن المشكات هي الكوة نافذة من خمس جهات لا تنفذ إلى الخارج فيتنعكس الأنوار يكون ذلك أقوى في الإضاءة هذه أنوار متتابعة يقوى معها هذا النور يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إذا كان مؤمنا فرتد، فهذا واضح يخرجونهم من النور إلى الظلمات لكن إن كان كافرا فهم يخرجونهم من نور إلى ظلمات الكفر يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أم فيها خالدون فهكذا يكون حال الإنسان إذا اهتدى فهو في نور بعد أن كان في ظلمه ولوجهنا هذا السؤال لمن أسلم ولازالوا يستشعرون لذة الإيمان وحلاوة الدخول في الإسلام لصور لك ذلك تصويرا دقيقا كيف كان في ظلم ثم بعد ذلك تحول إلى نور هذا النور كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يملأ القلب فإذا امتلأ به القلب وأشرق اشرق الوجه فإذا قوي هذا النور ظهر أثر ذلك على اللسان والجوارح فلا يصدر عنه إلا كل عمل طيب ثم هذا النور يكون له في قدره يستنير ويكون له في محشره وعلى الصراط وهكذا يكون نوره تاما يوم القيامة فهذا هدى الله تبارك وتعالى هو نور وهذا القرآن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذا الكتاب نور فإذا كان العبد متبعا لهذه الأنوار مقاربا لها ملابسا لها فإن ذلك يكون سببا لامتلاء قلبه بالأنوار ويكون عقله مستنيرا هذا النور الحقيقي ما عداه فهي الظلمات والجهالات ولذلك يبعد ويخطئ غاية الخطأ من يعتقد أن الاستقامة على أمر الله عز وجل أنها ظلمات يقول هؤلاء ظلاميون ظلاميون نور الله عز وجل صار بهذه المثابة ظلام وصار المتبع له ينسب إلى الظلام فيقال ظلامي الله تبارك وتعالى يقول يخرجهم من الظلمات إلى النور وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وفي سورة النور لما ذكر المثل الآخر لي أهل الظلمات الحقيقية قالوا الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي لجة البحر وسط البحر مكان العميق في بحر لجي هذا البحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لاحظ ظلمات بحر لجي إغشاه موج يعني ظلمة البحر, البحر إذا كان الإنسان في العمق فهو في ظلمة لذلك تجد الغواصين يحملون معه نورا أو كشافا يستضيئون به فكيف إذا كان من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات فهذه ظلمة النفس نفس الكافر وظلمة الكفر والشرك وظلمة العمل الأسود العمل بمعصية الله عز وجل ومحادته ومحادة رسله عليهم الصلاة والسلام وظلمة الطبع هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه فالإنسان له من النور بقدر ما له من الاهتداء واتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وله من هذه الظلمات بحسب بعده عن شمس النبوه هذا هو الميزان والمعيار الحقيقي أيها الأحبة بعيدا عن الأقاويل التي لا تبنى على أصل صحيح يمكن أن يعتبر هذا هو الظلام وذاك هو الظلام وهذا هو النور وهؤلاء هم المتنورون حقيقة هم أهل الإيمان تستنير عقولهم تستنير قلوبهم تستنير وجوههم تستنير جوارحهم وذاك صاحب الظلام إذا رأيت وجهه وقلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث وفي رواية الخبث والخبائث وجه مظلم ظلمة الكفر ظلمة الشرك ظلمة الكذائر ظلمة النفاق ظلمة العتو على الله تبارك وتعالى ترى ذلك في وجهه فهنا الله تبارك وتعالى جعل ذلك الإيمان نورا فهو نور بطبيعته وحقيقته هنا أفرده وفي الظلمات في الكفر الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات جمعها جمع ظلمات والنور واحد إلى النور ليه؟ لأن صراط الله واحد وأن هذا صراطي مستقيما الطريق إلى الله واحد ما يتعدد وليس على عدد أنفاس الخلاء كما يقول بعض المنحرفين طريق إلى الله واحد هو باتباع هذا القرآن وما يشرحه من الحكمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فقط. لا يوجد غير هذا كل من بحث عن هذا النور في نظريات وفي فلسفيات وفي أفكار يستوردها من الشرق أو من الغرب فلن يصل إلى هذا النور. ولذلك ذكر شيخ الإسلام التيمي رحمه الله فلاسفة وأثنى على علومهم من الطبيعيات والتجريبيات مثل الطب والرياضيات والجبر ونحو ذلك. فذكر أن علومهم في هذا نافعة وجيدة. لكن في قسم الإلهيات فلاسفة علومهم متنوعة. في جانب الإلهيات قالهم أضل الناس أضل من المشركين. لأن المشركين عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هؤلاء ليس عندهم شيء من ذلك حاولوا أن يصلوا بعقولهم فجاءوا بالعجائب وذكروا أن الكون هذا يديره عشرة عقول هذا كلام الفلاسفة وأن العقل الفعال هو جبريل عليه الصلاه والسلام ويتكلمون بكلام بغاية البطلان لا يقوله أهل الإشراكة المشركون يعلمون أن الله هو الخالق البارئ المصور المدبر لكن يجعلون له أندادا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة وسائط تقرب أما أولئك فلا يعرفون لا يعرفون الله تبارك وتعالى فالحق واحد لا يتعدد والباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صراط الله خط خطا مستقيما خط خطوطا بجانبه قال وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه كل شيطان من هؤلاء يقول الي إلي بأسماء مختلفة تقرأ في حدث في بلد صغير من بلاد المسلمين وتفاجأ في مقالة واحدة الأحزاب المتنافسة على السلطة في فقط مقال واحد ما يقرب من ثمانية عشر حزبا كلها ضلال. الحزب الاشتراكي الشيوعي الحزب الاشتراكي الكذا الحزب الاشتراكي ينسب للبلد الحزب الاشتراكي الكذا الحزب الشيوعي الكذا الحزب كلها بهذه الطريقه 18 حزب هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه من اجابهم اولاد دعات على ابواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اجابهم إليها قدافوه فيها بأي اسم كان، وكذلك أيضا يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طريق الحق الإيمان نور معالمه واضحة، ما في حفاء، لا يوجد الغاز، لا يوجد عقائد غير مفهومة، لا يوجد لا تسأل تجد العقائد الأخرى. النصارى ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، هم لا يفهمونها. معضلة. هذه العقيدة رقم واحد. الأساسية عندهم هم بغاية الاضطراب فيها لا يستطيعون تفسيرها الإسلام ولله دين الفطرة لا يوجد فيه شيء من ذلك البته لا يلتبس على أحد ولهذا قال قبله لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي لكن تبقى بعض النفوس تأذى إلا اتباع الشيطان فهؤلاء يخرجونهم من النور إلى الظلمات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولذلك لما ذكر الله عز وجل ما يكون لكل ضعف ما يكون للأتباع أيضا من الضعف قال بعض العلماء لأنهم لا يخلو الواحد منهم من إضلال يضلوا يده فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهذا يدل على عظمة فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين حيث هداهم ووفقهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور كفر الجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم فسلمهم بعد ذلك من ظلمة الصدر وظلمة القبر وظلمة الحشر ثم يصيرون إلى دار النعيم المقيم في الجنة هذا كله من فضل الله عز وجل وهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة إلى الآخرة جنة في الدنيا طاعة مناجات الله عز وجل تحتاج هذه القلوب الى شيء من التفريغ لهذا ولهذا بعض السلف كان يفرح إذا جاء الظلام يفرح بالليل سيدخل في عالم من المناجات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى يفرح بالظلام والآخر يقول إني لا ادخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي واذا ابتعد الانسان صار يستوحش من كل شيء وصار يضيق صدره وهو بين أنواع اللذات والمتع وما ذلك يزد في صدره من الضيق والحرج ما لا يقادر قدره بينما الكفر ظلمة طريقه ملتبس وهكذا يزيد الله عز وجل أهل الاتداء أهل الإيمان يزيدهم هدى فقال يخرجهم من الظلمات فهذا عبر بالمضارع فهذا مستمر ما قال أخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم فهذا إخراج مستمر يتكرر ف ينقلهم من هداية إلى هداية والذي يصلي عليكم وملائكته يصلي عبر المضالع ليخرجكم من الظلمات إلى النور فينقلنا من هداية إلى هداية يهديهم ربهم بإيمانهم وهذه الهدايات في الدنيا وعند الموت وفي القبر عند السؤال سؤال الملكين وعند الحساب وإلى الصراط وعلى الصراط والى باب الجنه والى منزله في الجنه وهذا قال الذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه الرفاه لهم سيهديهم قتل قال سيهديهم يهديهم الى ماذا بعد ما قتلوا سيهديهم ويصلح بالهم يهديهم في هدايات بعد الموت للعبد منها هذه الأنوار وهكذا تلك الظلمات تزداد بكل مقارفة ومعصية وإشراك تزداد هذه الظلمة ويزداد صدره ظلمة ويزداد طريقه ظلمة ويزداد اعوذ بالله تعمى بصيرته يطبع على قلبه ويكون قبره مظلما ويكون أيضا في الآخرة كذلك يمشي في ظلمة والنار أمامه سوداء مظلمة نصل الله عز وجل ينفعنا وإياكم القرآن العظيم يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعليا الصحبة إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم فضل إيه يقول إذا قيل فلان ولي الله الله تبارك وتعالى يقول ألا إن أولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأهل الإيمان واتقوا هم أولياء الله لكن لا نشهد لأحد بشيء من هذا إلا لمن شهد له الله أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيح الهوى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الهوى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى فكل ما عبد من دون الله وهو رابن فهو طاهوت خرج عن طوره طغى تعدى الحد المرسوم له فالهوى إذا جعل متبوعا فهو من جملة هذه الطواغيت لا يلوي على نصوص ولا وحي ولا لا ليس هذه الآية ليست قال والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت ما قال والمؤمن فالعصاة من المسلمين لا يقال لهم الذين كفروا لكن هذا الذي اتخذ إلهه هو هواه وأضله الله على علم وختم على هذا كله يدل على أن هذا الإنسان في حال من الغي والكفر لأنه لا يحصل هذا الختم إلا لمن كان مسلوبا للنور بالكلية لكن لا شك أن الهوى إله يعبد لكن لا يعني ان هذا أولياؤهم الطاغوت أن عصاة المؤمنين يكونون بهذه المثابة لهم من الولاية بقدر ما عندهم من الطاعة والاستقامة والإيمان ولهم من الظلمة بقدر ما عندهم من المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور قبور مليئة بالظلمة على أصحابها. وذكر أنها تنور عليهم بصلاته عليهم عليه الصلاة والسلام أو كما قال. هذا ليس قبور الكفر لأن القبور الكفر لا تنفعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهو منهي عن ذلك. لكن هذه قبور عصات المسلمين مليئة بالظلمة على أصحابها. اللهم صلّ قضية لا تحتاج إلى رؤى إذا مات الإنسان بدأ الناس يحاولون من رأى فيه رؤيا لعل وعسى لا صلح العمل الآن وكن على جادة بينه أدعك بعد ذلك من الاشتغال بأمور قد لا تجدي عليك نفعها قد تكون هذه الرؤى حديث نفس لا ننكر الرؤى هي لكن بعض الناس يتعلقون بالرؤى على سوء عمل أو إذا مات جاء أصحابه يريدون يبنون لها وقف اجمعوا من أموالهم من أموال الناس أو يحفرون له بئرا احفر انت بئر واعمل لنفسك ابذل وقدم واسعى في طاعة الله واعمر اخرتك وانت حي ولا تنتظر بعد الموت يجتمع أصحابك يدفعون 3000 يحفرون بئر في أفريقيا الله المستعان يقول الأخ بأن الناس يتحدثون عن الغرب وما هم فيه من سعادة الكلام هذا غير صحيح من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك هذا نصف أن حياتهم ضنك ولذلك انظر إلى الاحصاءات انظر مصحات النفسية أين توجد في أكثرها هي ما وجدت عند المسلمين إلا في العشرين سنة يمكن إلا لكن عند الغرب عريقة وكثيرة جدا ثرابات النفسية عندهم قلق يقطع قلوبهم وكذلك أيضا الاكتئاب والأمراض المتنوعة هذا طبيعي بل قد يستغرب الإنسان كيف يعيشون أصلا كيف يواصلون الحياة كيف يستطيع أن يعيش وبعيد عن الله لا يعرفه ولا يذكره ولا يصلي كيف يعيش وذكرت لكم في بعض المناسبات محمد أسد رحمه الله ورجل غربي أسلم بالقرن الماضي وجاء هنا وجاء إلى مكة ولقي الملك عبد العزيز رحمه الله وصاحبه في بعض الفترات في حياته الشاهد هذا الرجل ألف كتبا عن الإسلام لكن كتب جيدة الإسلام على مفترق الطرق لكتاب اسمه الطريق إلى مكة أبي كتب كتبها بلغة أخرى وترجمت هذا الرجل كان يذكر جاء إلى مصر والشام مرورا إلى تركيا ثم ركب القطار إلى أوروبا مع زوجته وزوجته أسلمت رحمه الله توفيت عند وصولهم جدة تقريبا أو لما وصلوا في جدة كانوا جايين إلى مكة وأظنها دفنت في جده استاهد أن هذا الرجل كان يقول لزوجته لاحظ قرن أواء القرن الماضي يعني كان الناس إلى المسلمين استعمار ويوجد جهل ويوجد بدع ما هو مثل الآن الوعي وال... فلما مر بمصر والشام وتركيا ركب القطار إلى أوروبا كان يقول لزوجته أنظر الوجوه التي كنا نراها في مصر والشام الوجوه التي نراها الآن في القطار مختلفة تماما يعني الراكبين من الأوروبيين يقول انظري تلك الوجوه يعني السمح في مصر والشم هدوء وسكينة يقول انظري إلى هذه الوجوه الشاحبة المتوترة الكئيبة وجوه الغربيين المتوجهين بالقطار إلى أوروبا من تركيا فكان يقارن يقول زوجة شوفين انظري إلى الوجوه هناك انظري إلى الوجوه هنا واضح الفرق هذا في عوال القرن الماضي وهذا رجل غربي وعاش وعرف قارن وشاف وجوله في بلاد المسلمين في ذلك الوقت وأحد كبار رجال الاستخبارات الغربية كان في الصحراء الكبرى هناك في أفريقيا فكان مع البادية البادية في ذلك الوقت هناك جهل وبدعوا ظلالات وربما أيضا شركيات أحيانا اعتقاد في أشياء شركية دعاء أحيانا غير الله قبور ونحو ذلك فكان لصاحبهم يقول نحن بالسيارة السيارة يتعطل الكفر يقول أنا أضطرب وأتوتر ونحن نمشي في الصحراء والتبين أن لا يوجد عجلة أخرى احتياطية فأزداد توترا ثم ينتهي الوقود يقول هؤلاء معي هؤلاء البادية يقول الحمد لله قضاء قدر يقول بكل سهولة يقول ثم بعد ذلك تأتي رياح فتموت أكثر أغنامهم يقولهم في غاية السكون يقول الحمد لله بقي بعضها سلمت وهذا قضاء وقدر فكان هذا السبب جعله هذا الرجل يكتب كتبا عن الإسلام لما رجع إلى بلاده عاش أكثر من 20 سنة في الصحراء ولما رجع إلى بلاده كتب مؤلفات عن الإسلام وعن محاسن الإسلام لا يعرفها للأسف كثير من المسلمين هذا في بيئة صحراوية بدعوا جهالات و... ومع ذلك يعجب وهو رجل ليس برجل السهل يعني رجل... رجل استخبارات يؤدي دورا هناك في تلك الناحية وبقي تلك المدة الطويلة ومع ذلك يأسره ما شاهده من هؤلاء الأعراب ولا يتمالك فليس هم في سعادة هم في شقاء أو لكم المرأة التي كانت أسقطت أو ظهرت بوادر الإسقاط في كندا قبل سنوات قليلة والطبيبة تقدم لها مقدمات كثيرة أن هذه بوادر إسقاط مرأة بعد سنوات تقريبا أول مرة تحمل تقدم لها مقدمات طويلة فقالت لها ماذا سقاط قالت نعم فقالت الحمد لله فهذه تقولين هذا بس كل سهولة. بعد ذلك اسقطت ودخلت المستشفى وعندها صاحباتها زوجات اصدقاء زوجها أموا بتعثون في مرحلة الدكتورة فالممرضة تدخل تراهم فلما خرجوا سألتها قالت انتم اخذتم شيء يعني هل تعطيتم شيئا تجهلكم في حالا غير عادية قالت لا قلت لماذا تضحكون تحدثوا حياتنا استغربت قالت نحن لا نعرف هذا كثير الأعياد عندنا من أجل أننا نعيش في حال من الكعابة فنروح في الأعياد ونشرف نبحث عن الفراح والراحة هذه حياتهم ظلمات والله أصدق من يقول والله المستعان. طيب بقي شيء اللهم صلي على محمد لا إله الله السلام عليكم.